أنزل من السماء ماء فسالت أودية, فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغا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 الذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتد به أولئك لهم سوء الحساب. ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن مَا أُنزِلَ إليك من ربك الحق كمن هو أَعْمَى إِنَّمَا يتذكر أولو الألباب الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا والذين صبروا بتغاء وجه ربهم والذين صبروا بتيقاه وجه ربهم الصلاة وأنفقوا من رزقناهم سرا وعلانية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 من صنح من آبائهم وأسواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم, والملائكة يدخلون عليهم من كل باق سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم عقب الدار فنعم عقب الدار ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم, اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سطر رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لهنا أنزل عليه من للربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله من ويهدي إليهم أناب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوب لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد دخلت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 قلت متى؟